وفينا المبحث الخامس الحمد لله صلى الله عليه وسلم رسول الله صحيح السيرة المبحث الخامس،, الخامس إسلام الأمصار واستجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بدء الأنصار. الأنصار اسلام الانصار الراشدي وياسر بيقول ايوه الخامس من حديث محمود ابن لبيد اخي بني عبد الاشهل قال لما قدم ابو هيصر أنس بن رافع مكة وبعه فتية من بني عبد الأشهل منهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلفة من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في خلاف دائم بين الأوس والخزرج حتى العيشين في المدينة وحدة كانوا برضو إيه يختلفوا يتنازعوا يتقتلوا كنت أعيش في قرية في فيها برضو قبلتين فكانوا يتنازعوا برضو لدرجة مثلا الجمعة يعني لو جابوا خطيبين يعني محدش هيتجمع قوي يصل فقالوا خلاص خطيب واحد طب خطيب واحد يخطب في مسجد القبيلة دي ولا مسجد القبيلة دي وممكن لهم عايشين في حتة يعني قرية صغيرة زي قرى مصر كده قالوا خلاص يخطب جمعة هنا وجمعة هنا جمعة هنا وجمعة هنا يخطب في مسجد وخير يستطيع تصلى والمسجد كمان مسجد قبيلة, قبيلة والمسجد قبيلة والمسجد اللي ربنا إنما لسه الحياة القبلية ما فيش فايدة قبل. فطبعا الإسلام رفع الناس رفعة يعني غير يعني غير مسبوقة في التاريخ ولا ملحوقة حتى يعني ما فيش غيرت الناس هذا التغيير المبهر ولذلك اللي قال أعظم مئة في التاريخ ذكر أولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعني عمل حكيم هو طبعا العمل ربنا الاستجاهل ده اللي مش فاهم الفاكر ده زكاء سيدنا النبي وهو طبعا كان زكي وقوي وكل حاجة ولكن وفصيح وحكيم يعني كل الصفات فيه بس يعني الله الذي فعل فجعله هو أعظم العظماء في التاريخ صلى الله عليه وسلم يبقم يلتمس الحلف يتحلف مع قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال هل لكم إلى خير مما جئتم إليه قال وماذاك قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد هدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأنزل عليك كتابا ثم ذكر الإسلام وتلى عليهم القرآن قال فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أي قومي هذا والله خير مما جئتم إليه بيقول شهادة يعني هو رأيه ومع حياده ومع كذا قال كذا قال ده فعلا أفضل من اللي جئتم إليه قال فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ البطحاء اللي هو كسر الحجر الحصة يعني أو الحجر الصغير وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج إيه وقعة بعاث دي؟ بعاث دي ما موضع, موضع في المدينة أريب كده من بني القريضة وحصل وقعة بين الأوس والخزرج والله أعلم بين الأوس والخزرد قال ثم لم يلبف إياس بن معاذ أن هلك مات يعني كلمة هلك يعني مات <تصفيق> قال محمود بن لبيد طبعا مش معروف لبيد ولا لبيد يعني ده ممكن وده ممكن إنما احنا بنقولها على الاسم المشهور لإمام من أئمة الشعف من الطبقة الثانية من مشعراء التاريخ طبقة الاولى كان واحد اربعة وبعدين اصحاب المعلقات منهم لبيد وطرفة وعمطارة وهؤلاء وبعد كده بقيت الناس الطبقة التانية دي تعتبر الطبقة الاولى برضو بس هم يعني قسموها طبقتين يعني يعني خلوا الاربعة دول دول حاجة لوحدهم اللي هم مين أمرق القيس أولهم زمانا وأحسنهم صورا وأبدعهم في الشعر تدح حاجات ما لحدش جابها قبل كده الصور الشعرية والتشبيهات والاستعارات وحاجات وبعدين إيه أشهرهم إحكاما للشعر النابغة وبعدين أقواهم مدحا وذم من الاعشى وبعدين ايه احكمهم زهير دول اربعه الكبار وبعديهم بقى الايه نعم وراء الشافعي العرب وقال قال ولولا الشعر بالفقهاء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي لو حب يركز في الشعر يعني كان بقى أشعر من أشعر العرب وده يدل على تمكنه في اللغة وطبعا الحكمة لا يناقش في المسألة يعني وكان ما يعدش فحلا إلا إذا كان حكيم يقول الحكمة يعني مش مجرد الإحكام اللغوي لازم الفكري كمان وطبعا الشافعي يعني ها من مرجحاتهم جهة اللغة وبيدور على اي حاجة بقى احنا خبطناه عشرة المرة اللي فاتت كان قاعد يولوج فبيدور على اي حاج كرشي اي حاجة غير العلم يعني على كل حان احنا بنقش بالنفس الشفيعي ونفس الامامة احنا ايه بنقارن بين ولا بين المذهب والمذهب برضو بين دراسة المذهب ده الآن في هذه الظروف فرجحنا بعشر مرجحات بعضها ممكن يكون على نفس الإمام بعضها يكون على المذهب وبعضها يكون على الدراسة لأن الدراسة مناسبة دلوقتي كده فأي واحد شفيعي لازم يتخلى عن دراسته للشفعية ويدرس الحمدلية دلوقتي وإلا طبعا عايز ادور له على اي حاجه تكفره مش ليه <تصفيق> يعني اقول مثلا مش موافق للشريعه واللي يتعمد مخالفه الشريعه يدعي ان خلافها افضل يعني ادور على مصيبه كده <تصفيق> مصيبك من كلام امام الحرمين مام الحرمين قالوا انا ادعي انه يجب على الايه انا الناس مسهروا جنه حتى العوام الطغامه الغبيه ومش عارف ايه الانجاس الاوباش ولا كده بس يعني اه امتحال مذهب الشافعي بحيث لا يبغون عنه حيولا ولا يرضون به بدل دعوة وبعدين قاعد يناقش الفرق بين الشفيع ومن قبله ولم يذكر من بعده قط يعني ما نقش يعني كل اللي بيرجحه في الشفيع موجود في مذهب الحنبل فما جابش السيرة كأن يعني على اعتبار تلميزه يعني طب هو يعني تلميزه طب هو الشفعي تلميز مالي يبقى انا كلام مالك لا يعني دي مساله ودي مساله لا مش فقيه لا ده معلوم الدين بالضروره رغم الاربعه في الفقه منهم تقول مش فقيه مش فقيه ازاي نلعب ولا ها يعني المحدثين ولكن في الفقه الائمه كمان مش اربعه بل الائمه الاربعه دي اللي هم اعلاهم و... و... ونقلت مذاهبهم وثبتت وكده يعني لما ائمه اليهم يعني سفيان سفيان بن تمين ثوري والليث و غيرهم من الأئمة الكبار أيضا الزهري ابن شهاب الزهري والأوزاعي وإسحاق ابن رهوية وغيرهم دول من الأئمة المتبعين برضو تمانية أو تسعة أو سبعة إنما كان المذاهب اللي نقلت لأربعة الليل لا يعني يرى أن مذاهب الشفع فيه تمكن في الفقه وكذا ولكن ابن عبدالبر قالك طبعا إمام مالك ولكن تلاقي كلامه يعني قالك لو شفنا بقى من الإمام ومن اللي جامع الفقه والحديث ومن إمام أهل المدينة ومن اللي كان مش عارف إيه يعني انصباب كلامه على الإيه على الإمام طبعا الإمام الله أعلم أعلاهم نفسا يعني أنه جامع بين الفقه والحديث بحيث لا ينسب إليه غيره لا يفضل عليه غيره الإمام مالك إنما مش المشكلة في كده يعني مش هو ده بس السبب المهم مذهبه بعد كده وقرأه الأصولية والفقهية وبعدين عمل الأئمة بعده في المذهب ده يعني دي مسألة ودي مسألة وكمان تأخر الشفيعي وأحمد عن الإمامين الأولينين مع اكتمال الأهلية أدى إلى ترجح المذهبين تأخر مع كمال الأهلية غير تأخر مع نقصان الأهلية و لأن الأولانيين اشتغلوا بالتصوير والتأصيل جه بقى الإمام الشافعي والإمام أحمد ما اشتغلوش بالحكاية دي اشتغلوا بجمع الأدلة والترجح والتنقيح فبقى الخلاصة عندهم أحسن من اللابلهم ولو اللابلهم لسه الأدلة ما اجتمعتش ولسه الصور ما اتضحتش وما فرقش بينها إنما دول جوا خدوا على الجهز يعني فممكن أبو حنيفة ويمالك أفضل, أفضل منهم من جهة يعني عملهم اللي عملوه إنه من جهة المذاهب اللي ناتى جت مذهبين الآخرين أفضل وما تقولش اللي بعدهم يبقى أفضل اللي محدش جيب عديهم كامل الأهلية اللي جيب عدهم أنقص منهم أهلية فما بعرفش يعني ولذلك محدش تجرأ إنه يقول هعمل مذهب جديد حتى اللي بلغ يعني أعلى الأهلية تبع مش بيقول حقا طيب هتهلنا هم جات كلها هتها ها؟ هو يحطوا لغة العربية هو يحطوا لغة انت برضو بتتكلم على نفس الامام يحطوا باللغة العربية ايوه ويه تاني ايوه يعني يحطوا اللغة العربية ايه كمان طيب الامام احمد مفضل بقى ها تاوعا ما ليه الامام احمد اكثر اطلاع ايه ثاني تفضيل الشفاعه عن ما قبله مسلمين مسلمين التفضيل عن قبله بما تقول انما مع مذهب امام احمد ده اللي في النظر بقى لان الامام احمد جه بعده فادي اول ميزه ثاني ميزه انه كان في الحديث والادله متمكن اكثر من واحفظ من أشعر في بيئات تخلي المذهب أحسن ليه لما قتلينا الكتاب قتلينا الكتاب وإحنا ننقشه ده يعني حاجة حاجة كنت عايز تقنعنا إن إحنا ندرس شافعي إحنا ما عندناش تعصب لحاجة عندنا تعصب والله لو اقتنعنا ندرس شافعي يعني أصلا شافعي يعني أنا نفسي ألائي مرجح للمذهب الشافعي يعني لا يعني دراستي كلها شغفي وحياتي كلها شغفي طب بس المذهب وحال العصر برده احنا, احنا بنقول طبعا الترجيح الآن بما يناسب حال العصر اللي احنا موجودين فيه فالمذهب طول عمره فيه شوية وسوسة كده يعني ما تقرأ أي كتاب من كتب الوسوسة هتلاقي بقى يعني دي مذكورة كتير ولا يغرك فعل بعض الشفعية كذا وكذا أو قول بعض الشفعية كذا وكذا يعني دايما في الموضوع ده فيه نسبة إلى <تصفيق> الإمام طبعا ما كانش موسوس ولا المتقدمين انما المتأخرين اللي مش فاهمين قوي وبعملهمش برضو معرفة بالسنة وحال النبي من ترك التكلف صلى الله عليه وسلم وترك الوسوسة والبساطة دية ما كانش عندهم فاهمة قوي فبياخدوا الـ الـ الـ الـ الـ الجمل اللي بيلاقوه في كتب الفقه مش فاهمينها قوي ويطبقوها بطريقة مش مش مضبوطة يعني وتام عني اختيارات بعض يعني بعض اختيارات في مذب الشفائية فتحت بعض ابواب الوسوسة يعني, يعني مثلا مثل النساء ان خلوه كله ينقض الوضوء الفتحة انها واجبة على المأموم يعني في شوية حاجات كده فتحت ابواب موجودة في المذاهب التاني نفس شكل كتب الشافعي ما كتبش المذهب لا لا الام ايه الام كتب شويه حاجات كده ان مش ده مذهب الشافعي ده على على الام يبقى ما هيدرس مذهب الشافعي خالص فضل المذهب الشافعي في يعني كثره المصنفات من الأئمة الكبار في المذهب وأنهم لا يعني لا يكتفون بقول الإمام أو. إنما ما كتبش ما كتبش ها؟ ابن حجر ما له ما له ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني مين قال انه اعلى مسلا من شيخ الاسلام او اعلى وبعدين ابن حجر ملوش في الفقه ابن حجر يعني زي ما تقول ايه انهى, انهى البحوث في الحديث يعني الحديث قل في الاول جمع وبعدين قل فيه وبعدين بدأوا ينقشوا المؤلفات وفضلوا يوصلوا الى امور ويتفقوا عليها والامور المختلف فيها او المحتاجة بحوث تقل, تقل لحد ما جاء ابن حجر خلص على خلص على البحوث اللي باقية في الحديث البحوث اللي باقية في الحديث انهاها هو انها البحث حسم الخلافات بحيث بقى خلاص ما بقاش يعني فيه ما بقاش فيه حاجة ممكن تحسم تاني ده عمل ابن حجر ولكن هو ما كانش ميشغول بالفقه وبيشرح الحديث آه. إنما بيقتصر على ما في الحديث يعني من المسائل إنما هو يعني يحرر مذهب ولا حسم المسائل الفقهية والعمل حاجة في الفقه ونقدرش نقول كده الإمام النووي ما له. الإمام الناوي طبعا من مرجحات مذهب الشافعي أنه لم يؤلف في المحدثين مثله مفيش حد في المحدثين ألف مثل مؤلفات الإمام الناوي ولكن طبعا ما هو يعني مرجح كامل على اعتبار انه يعني ابن قدامة اصل دول يعني العز قال لم تطب نفسي بالفتوى حتى حصلت او, على أو قرأت او حاجزا كده المغني لابن قدامة فالمغني مع الشرح الكبير برضه وبعدين النووي لو أكمل المجموع لو كان أكمل المجموع لكان المجموع ده بقى المذهب الشفعي بالمجموع أفضل من إنما للأسف ما كملش المجموع عمل حوالي نصه أو أقل من نصه كمان لأنه عمل حوالي تسع مجلدات ومجلدات طبع في عشرين أو اتنين مجلد السبك عمله حوالي ثلاثة كمان ولكن السبك طبعا مش زي الإمام النووي والشيخ نجيب كمل ثمان مجلدات كمان فما كملش النمى المغني كامل المغني كامل وطبعا المذهب الشفع ليه مرجحات بس لما تقارنها بالمرجحات اللي قلناها مش هتلاقيها غالبة خالص ولذلك نقول لك هات الكتاب واجمع المرجحات شوف قرم ديه بدي بقى هتلاقي الغالبة لان طبعا الموضوع ده خد مني رئات انا ما انتقلتش كده بالسهولة عشان ادرس المذهب الحنبالي مع حبي للامام الشفع ومع حبي للمذهب ومع دراستي ليه يعني انا دارس اللي خليني نسيب لنا درسته وابدأ في حاجة جديدة علي يعني ما قدرتش ان انا اتبع هواية في الموضوع يعني غلب غلبتني المرجحات مذهب الحنبل فهتولنا المرجحات مذهب الشفاية وطبعا في حاجات نقول بيها ان مذهب الشفاية افضل في المسألة دي ممكن بس جملة المرجحات ايه زائلة مذهب الحنبالي طبعا نعم اه يعني دراست المذهب الحنبالي ارجح بمجموعة المرجحات انما طبعا يعني وبعدين لو قرنت بين النووي وبين ابن تيمية او بين النووي وبين ابن تيمية عم عبن قدامى مش هتلاقي بقى يعني مش هتلاقي مقارنة النووي اه النووي حاجة فخمة في المذهب مالوش مسيل ومفيش ليه مسيل في بقية المذهب يعني شغل النووي اعلى من شغل ابن قدام انما شغل ابن تيمية يعني النووي ممكن ابن قدام ومعاهد منك كمان مثلا نقول جمعنا زي اللي عملوا النووي انما شغل ابن تيمية محدش عمله بقى في اي مذهب الغزالي عمل شغل بس في الأخلاق وفي المعاملة يعني مش في الفقه مالوش علاقة بالفقه يعني إنما طبعا مجموع ابن تيمية مع ابن قدامة ومع غيره يعني يعوض إنما ابن تيمية محدش يعوضه في المذهب الشافعي فهتلاقي كل مرجحات الشافعي برضو المذهب الحنباني وبعلمها طبعا المشكلة انه فقهاء الشفعية الان متاسبين اليها يعني غير المتاسبين للمزهر الحنبالي يعني مزهر الحنبالي كده ودول كده كنت هقول دول كده ودول كده وقلت يعني هيقوله دي المدي زي دي اتجاهته خلاص فقلت طبعا انا مخي شغال وانا بتكلم فاقلت لا خلاص اقول ايه دول كده ودول كده عشان يعني ايه دول في اتجاه ودول في اتجاه دول يعلك ودول يوطوك مشكلة هنعمل ايه بس ايام ما كان فيه واحد معين واحنا شايفينه انه هيعلم الناس وهيعمل نهضة وجمعنا عليه الامة كلها كنا ملقول ماذا بالشفاية ارجح ليه لان احنا كنا مقدمينه على كل من سواه فلما بقى قال لا حكاية العلم دي مش عندنا خدعوك فقالو والعلم يجيب كبر ويجيب حاجات وحشة لوحد كده يبقى مواطن صالح ويصلي بس الصلاة الطويلة ويبقى عابد وخلاص قلنا بقى لا زائد طبعا الأمور الأخرى يعني اللي اختلفت عن زمان وطبعا الكتل اللي موجوده في يعني في المذهب الحنبلي العلماء الكبار ما لهمش برده يقارن يعني الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والمشايخ الموجودين دلوقتي هتقارنهم بمين بقى ما فيش يعني هتقارن مين بمين كان فيه علماء كبار في الأصول والفقه ماتوا وإن كانوا يعني مش على النهج المرضي من جهة العمل والسنة إنما ماتوا برضو يعني يريد بقى بقوا كلهم ماتوا فما بقى حاجة يعني ما بقاش فيه يعني الشافعيه والملكيه كان في شافعيه وملكيه ماتوا كلهم الشيخ عبد الودود والشيخ فرغلي والشيخ القرنشاوي والملكيه ماتوا والشيخ جبر والشيخ قد الرب رمضان والشيخ الحسيني حسين الشيخ اسمه كده الحسيني الشيخ برضه برضه مات والشيخ طبعا علي الشيخ ف... المشايخنا في الأصول الشيخ مين علي رمضان مات يعني كل كان ملكي برضو يعني كل الملكية والشفعية ماتوا والأحناف ما كانش فيه حد متميز وبقاش برضو يعني ما ماتوا برضو وبقاش فيه حد يعني هتجمع الناس على لا شيء على الشيخ بقى الشيخ واش يعني واشين والشيخ اللي بقى الحروف الاولى بس في حاجة؟ ما بقى يعني ما عادش يا بس في حد واحنا نقعد تحت رجلين على اي مذهب اه الشيخ نجيب المطيعي برده كان شاف مات شاف سيد سابق كان حنفي وكان في السعوديه وساعه ما نزل مصر مات برده بعد شويه ملحقناش. ما اه مفيش بغير الشيخ وسامك وحييل وأصولي يعني ما هوش فقه بتاع فروع يعني ملكي اه بس أصول وبعدين يعني لو يعني يريت بس أي حد يريت أي حد الشيخ فلان الفعال, الفعال ملكي ولكن يصوفي تمام والدرس في مسجد سيدي يملس قبل الدرس ويدعيله وبينما بيملسش بس بيدعي يعني هنعمل ايه بس مترجم في سعيد مترجم في سعيد ما هو ده بس صوفي يعني صوفي طبعا يعني طبعا من اكبر الناس وملكي هو ملكي ما هو الشفعي ولا حنبالي ملكي ولكن الصوفيه وبعدين طبعا يعني غير بر يعني محمد بيقول خرج مره ولف وجا درس من غير ما يحضر بيقول بقى يتوه ويلبخوا يعني, يعني مش مثلا حافظ العلم ولا امم في الصامطه مش هخش في حاجه ما هو يعني ما يعني حاجه خفيفه كده فتا هو بتاع يدرس العلم لو درس العلم ماشي انهم بيدرسش العلم هم لا حكايه العلم دي مش عندنا عندنا عباده تروح تصلي وتنبسط وتبقى كويس. إنما الهلم لا فبيشرح في كفاية يعني أنا أعرفهم من سنة عوالي 78 وكم سنة آه. 33 سنة بيشرح في كفاية الأخيار في باب الوضوء والسلق ويبدأ شوية ويقف هو دلوقتي في كفاية الأخيار فين وصل لأيه وصل للزكاية يعني عمل مجهودة و... فقيت لأخير طبعا من كتاب صغير خالص اصغر من فقه السنة اكتب مبلد واحد سواير كده و جدا و طبعا يعني في اشكالات عليه و زي كده و يعني التعليم ضعيف مين في الحنبلة؟ مين في الحنبلة؟ مين ايه؟ اللي في الحنبلة؟ اللي في الحنبلة؟ يعني موجودين حاليا عايشين يعني في السعوديه موجودين ها وهي مصر ما فيهاش حنبلة تقريبا المذهب مش مخدوم حتى في الازهر مش مخدوم انما السعوديه بقى حنبلة كتير قوي مين بقى يعني متميز الشيخ محمد أمين راجل لغوي الشيخ محمد أمين البوايتي لغوي ويهتم بالتفسير والحديث لعلمه باللغة يعني ممكنه من الشروح اللي هي تعتمد على اللغة إنما ما هواش فقه مش مشغول بالفقه وبعدين حاليا يعني كبر وم... يعني بيدرس يمكن للأمور در الحديث بس فاما هو اش الفقهاء عبدالريش فتح ولا حاجة خدت على فقهاء الشفعية هناك وماتوا برده الشيخ عبدالله اللحدي والشيخ ياسين الفداني والشيخ احمد جابر والشيخ اسماعيل الزين ولكن كلهم ماتوا يعني حتى الشفعية اللي هناك ماتوا كانوا صوفية وكنا نستحمله خلاص وان ايه علشان العلم يعني ولكن برضو ماتوا يعني بصرف النظر عن صحة المسلك او خطأه كله مات فطبعا ما الفضلين الشيخ الفوزان صالح الفوزان الشيخ اللحيدان الشيخ الغديان لستعيش مات لا اله الا الله يعني معظمهم طبعا الشيخ الخضير الشيخ يعني معظمهم اللي موجودين طبعا حنابلة كلهم كل العلماء الكبار شوية حنابلة فيعني لو هتدرس ويبقى ليك مرجعية يبقى مرجعيتك للصالحين اللي على السنة احسن ما تبقى مرجعيتك للصوفية الفرق يعني الصوفية مسلكا او الفرق اعتقادا يعني برضو حاجة مش حلوة يعني. حاجة مش حلوة هما تلاقي اتفاق اهل السنه من المعاصرين على ترجيح المذهب الحنبلي يعني الشيخ الالباني حنفي وطبعا لو سالتوني يعني عن ترجيح مذهب انا ارجح المذهب الحنبلي <تصفيق> لا لا الحنبلي انا عشت مع المذهب الحنبلي في كلام ويمكن المميزات او بعض المميزات المذة بالشفع انما تدرسه ايه انا الحنبال تاني تاني تاني خامس المميزات النوخية ما يا سيدي اذا يوجد الان علماء كبار في الازهر يعني الشيخ طه ريان ملكي وصوفي جدا وطبعا هو أكبر الموجودين إنما هل هو مثلا بتمكن السابقين لا هوش بتمكن السابقين الشيخ طه طوي نحن عايشة هل يسمو اي دا؟ هش عارف عن الشيخ مين. مش عارف ما عارفش عنه ما عارفش عنه يعني المشايخ يعني المشهورين الكبار اللي انا شفتهم وحضرتهم في الحياة عصرتهم يعني ما ماتوا كلهم يعني الشيخ جاد الرب كان أستاذهم كلهم أو رئيسهم أو أكبرهم ومات مش جاد الحق جاد الرب هو الشيخ الحسين الشيخ بعدين هو الشيخ جابري نصار وكل دول شفعية ماتوا خلاص ما فيه أصليين يعني وماتوا برضو إنما وطبعا الشيخ فرغالي كان ملكي أنا قلت لكم الشيخ عبد الودود كان ملك الشيخ القرانساوي ملكي الشيخ علي رمضان ملكي كل دول ملكي والشيخ الريان ملكي الشيخ أسام وقحي الملكي برضو طيب نرجع بقى للايه ليه سيدنا مين تكلم مين هنا وقفنا على ايه طيب قال محمود بن لبيت فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل ويكبره يهللوا الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات من حضره اللوى مين سيدنا اياس ابن معاذ ثم لم يلبس اياس ابن معاذ انهلك قال محمود ابن لبيد فاخبرني من حضره من قومي انهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبح حتى مات فما كانوا يشكون انه قد مات مسلما نمات مسلم بدون شك لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع المبحث الخامس إسلام الأنصار واستجابتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد بدء إسلام الأنصار على إشهر الله عنها قالت كان يوم مبعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم بالسين ثروات يعني دي ايه جمع جمع دي ولا ايه الثروات اللي هم القادة يعني بس يشعرف الثروات دي يعني القادة والكبار منهم وجرحوا. فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام يبقى الأشرف السادة السرود قال ابن إسحاق فلما أرد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار وهم فيما يزعمون ستة فيهم جابر بن عبد الله ابن رئاب قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم قالوا نفر من الخزرج قال من موالي يهود قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى ليه هنا قالوا نعم وهنا قالوا بلى عشان السؤال من في بل إجابة بالنفي عشان ينفو النفي اللي في السؤال يبقى يفيد الايه يفيد الاجابة بنعم في النهاية انما لو قالوا نعم يبقى وافقوا المنفي نفي النفي اسبات واسبات النفي ايه نفي قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتل عليهم القرآن قال وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثام وكانوا قد عزوهم ببلادهم يعني عزوهم قربوا ها قال تعالى إن هذا اخي له 99 نعجه لانعجته واحدة فقال اكفلنيها وايه وعزمني في الخطاب يعني غلبني يعني في الحجه والكلام بتاع مش عارف عليه فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبي مبعوثني الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم قالوا زمانه وهيخرجوا بس هم كانوا فاكرين وهيخرج منهم وأنبياء كتير عمانين يخرجوا منهم فلما خرج مش منهم يعني غباوت الإنسان دي جامدة جدا نبي يؤدي إلى النجاح والحق عشان مخرجش منكم تقلبوا القلبة دي فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله إنه لن مكتوب للنبي مكتوب للنبي لا نبي يعني مش مش متشكلة لا النبي يعني لا متوكيد لا هو النبي يعني لا النبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه تخلوش اليهود تسبقهم إليه فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك عليه فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك يعني إن حصل كده يبقى أنت عزيز ليه فلا رجل أعز منك يعني مش عارف ها لانه كانوا فرسان مقاتلين اقوياء اهل حرب فلو ربنا جمع الاوس والخزرج الاثنين مع اولا يعز بانه جمعهم ويعني يحفظون له المننه ثانيا هم الفرقة الوحدة منهم خوية جدا فما بالك لو الفرقتين مع بعض فقال لو الاثنين دول معاك محدش يغلبك لانما كانوش ناس ضعاف لا ده كانوا ناس ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين الى بلادهم وقد امنوا وصدقوا باعة العقبة الأولى ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا إثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على باعة النساء وذلك قبل أن يفترض الحرب أو يفترض الحرب على أن نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا عرفت يعني إيه على باعة النساء نفس اللي اللي العهود أو العقود أو المسائل اللي يتفق عليها اللي وردت فيه إيه فيه سورة إيه سورة إيه مش التحريم لا ها ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا ولا غشيتم من الغشيان ارتكبتم شاءً من ذلك غشيتم بقى يعني دقلتم وفعلتم من ذلك شاءً فعمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم حديث بقى سيدنا مصعب عنهم يعني حديثين أقول للحديث الصغير ولنخل نمرة ثلاثة المرجى نبدأ من نمرة ثلاثة ارسل الرسول مصعبا رضي الله عنه للمدينة وانتشار الاسلام فيه ده المرة الجاية بإذن الله صلى الله على نبيه وعلى آله صلى عليه وسلم وكثيرا وطبعا في حكم كثير انه ارسل سيدنا مصعب منها يعني كانش يرسل يمكن إنما هنا كانوا مختلفين فما يبعت واحد من غيرهم أفضل ما يولي واحد منهم زائد إنه دي المدينة اللي هيهاجر إليها بعد كده لازم تتوضب تمام لازم يبعت لها واحد عن تيل علشان دي ايه دي المركز الرئيسي صلى الله عن النبي وياله فبعت طبعا سيدنا مصعب يا حبيبي سيدنا مصعب أغنى الناس وأشرف الناس وأنزه الناس وأطيض الناس وأرفه الناس يدخل في الإسلام ثم يكونوا رسولاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكونوا إماماً لأهل المدينة يروح يعيش فيهم ويبقى إماماً ويعلمهم وقائدهم ورئيسهم ويسموه القارئ هو كان بيعلمهم قرآن والدين ويأمهم في الصلاة هو رئيس الناس والمدينة أسلمت على أدية رضي الله عنه ومع رئاسته وشرفه القديم والحديث يموت وبرضه ما عندوش غير ثب واحد مات شهيد طبعا بغزوت وحد ولا يملكه شيئا عشان اخواننا يشوفوا دلوقتي المشايخ والدعاء اللي معاهم الملايين والمليارات والقصور والسيارات اموال الدين تنفق في الدين ماشي اخدها ونعمل بها قصور وسيارات كنهم مجاب الدعوة لم يطلبوا المال لم يطلبوا الدنيا ولو في سبيل الله يعني ياخدوها وينفقوها لا ياخدوها واللي جاله حاجة منه انفقها